وَمَا آتَاكُم يَوْمًا تَقَلَّجُمْ عَن فَبِإِذْنِ اللَّهِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أو قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ ۖ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ أعلم بِمَا يَكْتُمُونَ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحفبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا وربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم اللا خوف عليهم ولا هم يحزنون يبشرون بنعمة من الله وفضل وان ان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من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 فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوفير